إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّذِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وَالْفُلْكِ الَّذِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ لِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّلَامِ من مَاءً إِنَّ فَأْحِيَاهِ الْأَرْضَ فأحيى به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَفِهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِيفِ الْيَأْحِ وَتَصْرِيفِ الْيَأْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَقَّرِ لِيَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَلْدَاءً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا شد حفظا لله ولو ير الذين ظلموا إبيران العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ ذَرُوا الذين اتبعوهم من الذين اتبعهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوهم لو ان لنا ثروة فنتبرأ وامنهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم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 إِنَّنَا يَأْمُرُكُمْ بِالْبِرِّ وَالْمَشَارِعِ وَأَنْ تَقُولُوا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ